الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والإحسان للعمل أن يكون خالصا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس العبرة بالأعمال كثرتها إنما العبره بالأعمال أن توافق الشرع ولذلك شرط قبول العمل الإخلاص لله جل في علاه واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن فاتك الإخلاص لله وقعت في الشرك عياذا بالله وإن فاتك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت في البدع والمحدثات فلذا ينبغي أن تحرص أيها المسلم على أن يكون عملك خالصا صوابا قال الله عز وجل وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص فإذا لم يكن عملك خالصا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 إذا أراد العبد بعمله غير وجه الله جل في علا فإن عمله مردود عليه روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاً انظر إلى خطر الشرك بالله انظر إلى خطر شرك الارادات والمقاصد فلا يكون العمل مقبولاً إلا إذا كان خالصاً تبتغي به وجه الله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 فعليك أيها المسلم أن تحقق الإخلاص فإنه شديد وعزيز أن تكون تريد بطاعتك وجه الله عز وجل قل ما أسألكم عليه مالا قل لا أسألكم عليه أجرا لست تبتغي مدح احد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 نية خالصة في اعمالك التي تبتغي بها وجه الله جل في علا اما الرياء اما محبه مدح الناس اما أن تنال بعباده حطام دنيا او منزله في قلوب الخلق فذا محبط للعمل والشرط الثاني في قبول العمل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 وساءت مصيرا ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم انظر إلى هذا الوعيد انظر إلى كثير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 قال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبوا علي بالنواجذ فإذا أردت أن تنجو من الفيتان المتلاحمة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 بالبدع والضلالات فإن الدين قد كامل ألم يكمل دين الله عز وجل الجوان ديننا كمل أو لا قم يا بني يا صاحب النظارة أنت قم سأسألك ديننا كمل دليلك دليلك أن الدين قد كامل فلا زيادة فيه ولا بدعه فيه ولا إحداث فيه عندك دليل ما عندك مالك تنظر يمينا وشمالا عندك أنت دليل قل اليوم أكملت لكم دينكم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 كلام ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالعلم الصحيح هو كتاب ربنا كلام ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعظم السنة تعظيما شديدا واعتني بمعرفة دينه فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا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 قل لَا الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب أَمَّا يتذكر تَرَاهُ الْيَوْمَ أَمَّا ما تراه اليوم فلقد غسد العلم إلى غير أهله غسد الْعِلْمُ إلى غَيْرِ أهله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صار اليوم الجاهل عالما القصاص عالما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 والله لنمنعهن قال أقول قال رسول الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وانت تقول والله لنمنعهن فسبه سبا سيئا وانظر إلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما راى قريبا لا يخذف يرمي بالحصى الصغيره فقال لا تخذف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 صلى الله عليه وسلم إلى اراء الرجال قال الشافعي لقد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يبعها لقول أحد كائنا من كان كائنا من كان فسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي النجاة ومنهج الصحابه الكرام هو النجاة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افترقت اليهود الى 71 وسبعين فرقه وافترقت النصارى الى اثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار كلها في النار الا كم كم انت ماذا تقول يا بني قم الا كم واحده صحيح الا واحده قالوا من هم يا رسول الله من هي هذه الواحده من هي هذه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره قال هم من كان على ما مثل ما انا عليه واصحابي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 تقول قال الله قال رسوله يقول قال ابو حنيفه خطا تقول قال الله قال رسوله يقول قال احمد بن حنبل خطا تقول قال الله قال رسوله يقول الشافعي خطا لماذا لماذا لان الامر كما يقول مالك بن أناس كل يؤخذ من قوله اكمل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 تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصه تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش ظن الكثير من الناس أن الراحة والطمأنينة في هذه الدنيا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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يعيش المؤمن في قبره في نعيم يكون في قبره ما شاء الله أن يكون فإذا أذن الله جل وعلا لحشر الناس وخروج الناس من قبورهم كان في نعيم عظيم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 مبشرا فاذا اذن الله جل وعلا للطائعين الذين عملوا الصالحات وتقربوا الى الله رب الارض والسماوات بالطاعات اذا اذن الله لهم بدخول الجنه ساقتهم ملائكه الرحمن زمرا زمرا كما قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه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 فلا تموتوا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا فيها ما لذ وفيها ما أراد من النعيم العظيم فيكرم الله جل وعلا أهل الجنة بأعظم نعيمها ألا وهو رؤية الله سبحانه رؤية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 فجزاهم الله خيرا وجعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين